كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميل محجين لما شب يوسف عليه السلام وترعرع في بيت العزيز وظهر كرجل بدأت المحنة الأخرى التي هي أشد من الأولى لما راودته امرأة العزيز عن نفسه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 على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين فقالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوتزن الحرة هذا كان عارا ما كان الزنا إلا في الإماء ما كان الزنا إلا في الإماء كما قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر هذه الخطوة وإلا لو كان لئي لا يقدر هذه الخطوة فانه يستخف بالمرأة وقد يستدرجها عشان كده لما امرأة العزيز راودت يس عليه السلام النسوة طبعا النسوة دول اللي هم, إيه اللي هم زوجات طبقة العليا لما, لما نساء الجماعة الهيلاي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 هي التي تراود فاستقبحوا هذا جدا منها فلما سمعت بمكرهن أرسلت بقى إليهن عشان تعرفهم بقى أنها يعني صبر على المر تشايفها يصف عليه السلام رايح جاي قدامها وبتاع وكبحت جماحة نفسها سنين طويل وبعدين فض في الآخر مش قادرة هم أول ما جون من أول نظرة قاعدوا يقطعوا إيه؟ يقطعوا, إيه؟ يقطعوا ديهم بالسككين ومشورق ديهم بقى لهم خلصهم بقطعوا ديهم من جلسة واحدة الطاعة تؤديكم بالسكاكين وأنا أعدى معالي النهار ده أنا باطل عايزة لهم كده أنا باطل يعني صبر على هذا ال... هذه الفتنة العظيمة وأنتم مش قدرتوش تصبروا من نظر واحد بس ف... فإذن عايزين نرجع نقول المرأة الحرة ما كانت تزني أبدا ولا تعرف الزنا ولا تعرف الفاحشة ما كان يعرف هذا إلا في الإماء إذن العبد العبد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 بين اهله واخوانه عشان كده ممكن تلاقي الواحد اللي بيتغرب يفعل ما يشتهي ممكن يتسول يشحت ممكن يشتغل مرمطون يعني احنا بنشوف مثلا الشباب يبقى قاعد هنا في البلد ابو عراء كان ابو عنده مثلا 100 فدا بيطلع بره يمسح البلاط ويجي يغسل الصحون ويشتغل شيال والكلام ده ليه هو في أهلي وإخواني عايز يبقى يا راجل بقى يعني يقول لابس له هندام وابن فلان الفلان وعلان العلاني أول ما يوصل بلد برة ده حتى بيبقى في البيت ياكل على الصفرة بتاع أم تقول له مثلا يا ابن خد ودها المطبخ يقول له أنا الكلام ده البنات أنا ما عملتش حاجة زي كده وروح هناك في سافر في بلاد الغربة ولا حاجة يقعد يصل الصحون وبتاع والكلام ده فالإنسان في دار الغربة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 فتصرخ المرأة لما عليه الناس وتفضحه عشان كده لا يمكن رجل يصل إلى مرأة إلا إذا فتحت المرأة له الباب فيش أبدا واحد يصل إلى مرأة إلا والمرأة يسبب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الزنا قال والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلة فقدم الزانية على الزاني فلما جاء الكلام عن السارق قال والسارق والسارقة فقدم السارق على السارقة لأن أغلب الحرمية رجال مش نساء ليه الراجل يعني إيده خفيفة وجريء وبتاعه الكلام ده المرأة يعني ليس لها إيه؟ ليس لها من يعني قوة القلب إنها إيه أن تسرق كالرجل يعني فإذا أي علاقة بين رجل وامرأة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 إلى نفسها فأمن الفضيحة وبعدين مكره كان ممكن حتى لو اعتصم بكل هذه المعاني وكان له رغبة يعني ممكن يقول أكرهت أن المرأة لها سلطان وواضح أن هي اللي كانت مشيها البلد وأن جزه دا كان دلدولا وكان ديوث دي واضح يعني حتى إن هو يعني لما عرف ان المرأة يعني هي التي راودت يصف عن نفسها فقال كل اللي ألهلها يعني واستغفري لذنبك يوسف أعرض هذا واستغفري لذنبك كانت تقال واحد منتظر يدي لها علقة ولا حاجة ولا بتاع لكل اللي قدر يعمله واستغفري لذنبك وتلاقيه كمان هو أبوه واستغفري لذنبك كان حاطة تشوف الأرض ما عارفش حتى يرفع عينه فيها ولا بتاع حسن ولا تعمل فيه حاجة ف... فالمرأة كان بيدها قرار الحل والعقد كنت ممكن أن يأتي ومع ذلك مع كل هذه المقتضيات يقول يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي احسن مثواي أتشوف الشيء زي ما قلنا كل المقتضيات كانت توقع يوسف عليه السلام